والارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات اما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 فيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك, فأولئك في العذاب محضرون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 انتشر تنتشر ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْقَيُّومُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ يَفْرُقُونَ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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا تَرَاهُمْ مُصْفَرًّا لَوَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 وَيومَ تَقومُ السَّاعةُ يُقُسِممُجرِْمونَ مَا لَ بِثُ غَيرَساح كَذَلِكَ كَوا يُؤْفَكُون وَقَالَ الذي نَوتُعِلمَ والالإمَانَ ل قَدِ بِالتُم فِي كِتَابِ اللههِ إ يَوْمِ البَعث فهذا يَوْم البَعث وَلَِّكُم كُنتُم ل تَعلمُون فَيَوْمَئِذِ الله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 فَصْبِ إِ وَعْدَ اللهَِّ حَبُّ وَلَا يَْتَخِفًاكََّذينَ لا يون